وَكَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجِرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَرِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَا إِمَّيِّينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مكين إِلَى قدر معلوم فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَهِ عُمَائِذِ الْمُكْذِلِينَ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْمَكِ فَاتَى أَحْيَى أَمْ وَأَمْوَاتَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِ خَاتِبٌ وَأَسْقِيْنَاكُمْ ماء فُرَاتَ وَيَلُؤِي أُمَائِذِ الْمُكْلِبِينَ إِنْ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكْلِبُونَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَابٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهِ إنا ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويله يومئذ للمكلبين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 كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلُهِ يَوْمَئِذٍ للمكذبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلُهِ يَوْمَئِذٍ للمكذبين فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا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 أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجِرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَرِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَا إِنَّيِّينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمل القادرون ويله عمئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شام خاتب وأسقيناكم ماءا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 فالفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويله يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كن أنتم تعملون إن كذالك نجزي المحسنين ويلوئي عوائد